أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس فسجدوا إلا إبليس كان من الجن ففسق عن أمر ربه أفتتخذونه وذريته أوليان دوني وهم لكم عدو بئس للظالمين بدلا ما أشهدتهم خلق السماوات والأرض ولا خلق أنبار وما كنت متخذ المضلين عبودا ويوم يقولن دو شركا يالذين زعمتم فدعوهم فلم يستجيبوا لهم فدعوهم فلم يستجيبوا لهم وجعلنا بينهم بِقَا وَالْمُجْرِمُونَ فِي النَّارِ خَالِدُونَ إِنَّهُمْ مُوقِعُوها وَلَنْ عَنْهَا مصرفا